بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم مصحبينا وسلم هذا الشيخ فاضل ابراهيم الله في بيان انواع العباده ورغبه ورغبه الخشوع وقشيه انابه خضوع قال انابه ايوه من انواع العباده الانابه هي التوبه النصوح والرجوع الى الله تعالى قال الله عز وجل وانيب الى ربكم واسلموا له ارجعوا الى الله عز وجل واستسلموا لامرِه وشريعته وقال تعالى في ذكر شعيب وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اليه ارجع واتوب فقال تعالى: "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ من فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" ذكر الله عز وجل صفاته صفاته العلى التي من أجلها صار الحكم إليه عند التنازع أنه الله الرب عليه يتوكل من يتوكل وإليه ينيب التائبون العابدون وقالت على عن ابراهيم والذين معه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير قالوا ذلك في دفع اذى الكفار الذين وجهوهم بالعداوه والبغضاء واعلنوا البراءه منهم فكان متوقعا بلا شك ان يصيبهم منهم اذى ومكر ف دفع ذلك بالدعاء والتضرع الى الله عز وجل والانابه اليه لان الاعداء لا تصلطون علينا الا باذن ربنا فقالوا ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا فاغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم فاذا وجد تصلب من الاعداء و توبه منهم لعباد الليل المؤمنين فالعلاج بذلك ما زال التوكل على الله عز وجل والانابه والاستغفار التوبه الرجوع الى الله عز وجل البحث عن التقصير حتى يتدارك ويترك يترك مخالفه الشرع وتفعل طاعه الله عز وجل وتحقيق الإيمان باليوم الآخر وإليك المصير فهذا الذي يهون على المؤمنين ما يلقونه من أذى الكفاء ويجعلهم في إنبتهم إلى الله عز وجل يجعل ذلك سببا في رفع تسلط الكفرة عنهم ودفع أذاهم عن المؤمنين فقال تعالى في شأن عباده المؤمنين والذين اجتنبوا الطاغوت ان يع부دوها وانابوا الى الله لهم البشره فبشر عباد الذين استمعون القول فاتبعون احسنا اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب هداهم الله وابادهم هنا بالاجتناب ما يعبد من دون الله اجتنبوا الطاغوت ان يع부دوها اي يع부دوها تفسير لمعنى اجتنابها اجتنبوا ان يعبدوا ما يعبد من دون الله وهو راض و الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض و ذكرت مؤنثه لمعاملتها معاملة الجماد ال... الذي في جمع فيهم الطاغوت يستعمل ايضا بمعنى الجمع فالذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله رجعوا الى الله والى عبادته وإلى طاعته عن معصيته لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فقال عن عبده داود عليه السلام فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب أناب رجع إلى الله عز وجل واستغفر الله سبحانه وتعالى وفي ذلك آيات كثيرة سنذكر ان شاء الله ما تاثر منها في بابه قال خضوع ايوه من انواع العباده الخضوع وهو الخشوع والتذلل وهو والخشوع والتذلل بمعنى بمعنى واحد يعني وتقدمت الايات والاحاديث فيه الخضوع والانقياد والذل هو اصل او احد ركني العباده الاصليين وهو الحب مع الخضوع الخضوع والانقياد وهو ان يرى نفسه ملزما باوامر الله عز وجل ولذا كان زوال هذا بالكبر ولا هذا بالله والاباء ناقضا لاصل الايمان اذا زالت التذلل والخضوع والانقياد بوجود الكبر والاباء تجاه اوامر الله عز وجل كان ذلك كفرا ككفر ابليس قال والاستعاذة والاستعانة كذت غاثة به سبحانه قال والاستعاذة أيها من أنواع العبادة الاستعاذة وهي الانتناع بالله عز وجل والارتجاء إيه وهي الانتناع بالله عز وجل والارتجاء إيه التحصل الاحتماء الارتجاء امتنع بالله عز وجل من غيره يعني امتنع بالله يعني طلب من الله لجاء الى الله ليمنعه عز وجل مما يريد اذى ليحميه مما يريد اذى فيستعيد طلب العوذ وهو الحمايه واللجوء فالله عز وجل امر بالاستعاده به قال عز وجل فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم طلب العوذ وهو الالتجاء والاحتماء من شر الشيطان الرجيم عند بدايه القراءه فاذا قرات بمعنى اذا اردت ان تقرا فاستعذ بالله في بدايه قراءتك كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام حمله بعضهم على ما فهمه انه الظاهر من انه يستعيذ بعد القراءه والصحيح ما ثبت من السنه انها الاستعاذة قبل القراءه والظاهر وجوبها في أول الصلاة والله أعلى وعلى كما قال بذلك بعض التابعين وقال تعالى وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أن يحضرون في أي حال من أحواله فهو يستعيذ بالله من همز الشيطان ونفقه ونفله من وسوسته وكيده ومكره وكبره وكبره وشركه ويا دوله واعوذ بك ربي اي يا ربي ان يحضروني اهتم بك يا ربي ان يحضروني في اي حال من احوالي فقال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله انه هو السميع العليم اذا ورد في نفسه وساوس ودوافع نازغ بها الشيطان دفعها في قلب الانسان لكي يصرفه بها عن الحق والهدى فليستعذ ابن كان بالله فاستعذ بالله انه هو السميع العليم وقال تعالى قل اعوذ برب الفلق والفلق الخلق وكل ما يعني خلقه الله عز وجل تجد فيه معنى الانفلاق وقيل الفلق الصبح فاذق الاسباح ففي وقرع ذر اللفالح الحب والنوى وهذا يدل على ان المعنى أعم من مجرد الصبح فكل الكائنات تحصل فيها هذا الانفلاق الصبحيا يعني يعني ينفلق من الليل والبذره تنفلق تنفلق فيخرج منها النبات بل وكل كائن حي يتكون من خلايا تنفلق هذه الخلايا وتنشق حتى تتكون قال قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب القمر اذا اكتمل وذلك ايه الليل فهو استعاذ بالله من شر ما يكون في الليل ومن شر شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد السواحر التي ينفثن في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وقال تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه و الناس الوسوسه ما يلقيه الشيطان في قلب ابن ادم وسمي الوسواس لانه يوسوس وخناس لانه يخنس اي يبتعد اذا ذكر الله عز وجل وقال عن كلمه موسى عليه الصلاه والسلام فقال موسى اني اعوذ بربي وربكم ان وقال وقال موسى اني اعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وهذا سبيل المؤمنين دائما اذا هددوا وخوفوا بغيره عز وجل التجوا اليه وعاذوا به فدفع عنهم عز وجل وصرف عنهم قيد الكائدين ومكر الماكن إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب انظر أثر هذه الاتعاذة من فرعون من قوة فرعون وكثرة جنده وكثرة أعوانه إلا أنه لم يستطع أن يصيب موسى بأباد بل صار هو الذي يخاف من موسى عليه الصلاة والسلام تجدوه يفر من أن يتعرض له بأباد حين يتعرض قال للسحره انه لك كبيركم الذي علمكم السحر كان الترتيب المنطقي يعني العادي بذلك ان يبدا بهذا الكبير في الايقاظ واذا به يترك الكبير الذي علم السحر ويغاروه كما يغار مقومه يب설 في الارض يغاروه يفعل ما يفعل وقطرت كهره وهم الاتباع في ظنه او في زعمه وكذلك عندما قال له قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وهذا ركو آلهتك انصرف عن موسى أيضا قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون هؤلاء يقول أتذر موسى ويقول سنقتل الأبناء ونستحي النساء هم يحرضونه على موسى إذا به يتحق موسى قد حماه الله أعاذه الله من شر في العون وقال تعالى عنه أيضا عليه السلام وإني عزت بربي وربكم أن ترجون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم واب أجهي الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفجه فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله واجهيه الكريم وبسلطانه القديم وهذه هذا الحديث هو الموضع الثابت الصحيح في ذكر صفه من صفات الله وهي السلطان والملك بالقدم وسلطانك القد وسلطانه القديم فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من اذكار الصباح والمساء ومن اذكر النزول في منزل ان يقول اعوذ بكلمات الله التامات وهي كاملة لا نقص فيها ولا باطل ولا كذب فيها كلها حق وعدل وهذه الكلمات التامات هي أوامر كلماته الكونية التي يخلق الله عز وجل بها ما شاء وهذه الكلمات الكونية لا يجوزه النبر ولا فاجر فالكل تحت أمره سبحانه وتعالى وهذا ذليل على حياته أن القرآن غير مخلوق لأنه لا يستعاد بمخلوق وإنما بالله وصفاته عز وجل وقال اللهم إني أعوذ برضاك من صفتك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك اللهم أعوذ برضاك من صفتك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك أعوذ بك لجوءا إلى الله عز وجل واحتمائيا منك أي من أن تصيبني بمكروه قدرته الامر امره والعباد كلهم تحت قهره وفي قبضته الذواج اعوذ بك منك من ان تقدر علي سوء فاستعذ بالله منه وافر من الله اليه يفر الى الله طاعه وعبوديه و يفر من الله يفر الى الله طاعه وعبوديه و يفر منه اي من قدره المكروه الى قدره المحمود فانه لا ينجي مما يكرهه عز وجل والامور التي يكرهها والعقوبات التي قدرها على من فعل ما يكره بيده سبحانه وتعالى وقال تعوذ بالله من الفتن واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والحزن دعوات نعوذ بالله من الفتن وتعوذ تعالى صلى الله عليه وسلم من الهم والحجن والعجز والكسل والبخر والجبل والضلع الدين وغلبة رجال الدين ال الذي يغلق صاحبه ويقهره يضلعه يعني يجعله ثقيلا عليه يجعله عادزا عن أدائه فيذل ويقضع بسببه ومن الرد إلى أرضي العمر ومن المأثم والمغرم الإثم والمأثم الاسم والمغرم الدين ايضا فذلك ان الرجل اذا غاب ما اثم حدث فكذب واعد فاخطا ومن فتنه القبر وعذاب القبر فتنه القبر السؤال فيه والامتحان من ملكين شديدا الانتهار وعذاب القبر ما يعقب الفتنه والسؤال لمن لم يستطع ان يجيب لمن لم يثبته الله عز وجل من اضله الله ومن فتنة النار وعذاب النار. الفتنة العرض على النار حلى يا رب الله. والعذاب بدخولها. ومن شر فتنة الغنى. وفتنة الغنى الطغيان. ومن شر فتنة الفقر. وهي النسيان. لان الفقر المنفي الذي ينسي الانسان ذكر الله ويجعله لا يهتم الى تفاصيل ما يحتاج اليه ويكون ذليلا بسبب ذلك فهذا من اعظم الفتن ومن فتنه المحيا والممات فتنه الحياه والفتنه عند الموت وقد تطلق الفتنه فتنه الممات على ما بعده من عذاب القبر وهذا الحديث يدل على وجود فتنه عند الموت ان الشيطان يشتد على ابن ادم عند موته ومن فتنه المسيح الدجال وغيظه قال والاستعانه ايوه من انواع العباده الاستعانه وهي طلب العون من الله عز وجل قلنا الاستعاده طلب العون طبعا هو في تنبيه في الاستعاذة والاستعانة ومن والاستغاثة كذلك وهو ان طلب العوذ وطلب العون وطلب الغوث على الغير هذه هي العباده يطلبه من الله عز وجل مؤمنا بالغير نقول ذلك لان صرف هذه العبادات لغير الله شرك فهل اذا استغاث الانسان او استعاذ بمخلوق او استعان به يكون مشركا نقول لو استعاذ به او استعان به او استغاث به على الغيب اي هو غائب عن ليس حاضرا بالاسباب الظاهره بسمع او بصر او نحو ذلك فان هذا يكون شركا اكبر كما ذكرنا ان الاستعاذة بكلمات الله التمام دليل على ان كلام الله غير مخلوق لانه لا يجوز الاستعانة بالمخلوق لان الاستعاذة بالمخلوق انه لا يستعاذ بالمخلوق لانه شرك اقول الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة من باب واحد في هذا المعنى وهو الطلب على الغيب طلب اللجوء او طلب العون او طلب الغوث واما اذا كان على الحضور فهذا لا يمنع منه كما قال غلام ابي مسعود الانصاري وهو يضربه بالستوط فجعل الغلام يقول اعوذ بالله اعوذ بالله فلما راى ابا فلما را الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي علم يا مسعود ان الله اقدر منك على هذا الغلام اقدر منك اقدر عليك منك على هذا الغلام فقال يا رسول الله وحر لوجه الله قال لو لم تفعل لما كنت كذلك فقر النبي صلى الله عليه وسلم ان الغلام قال اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم حين راه ولم يقل الغلام اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم الا حين راه وهذا يدلنا على الفرق المهم الذي ذكرنا من الاستعاذة والاستعانة كذلك على الغيب وعلى الحضور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياك قائله التفت اي الله واذا استعنت فاستعن بذات يقول استعن طلب العون قال الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين اي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك اي لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك ونتبرأ من كل معبود دونك ومن عابدي ونبرأ من الحل والقوه الا لك فلا حول لا احد كحملها على التحول معنى التحول لا حول لا احد عن معاصيك ولا قوه على طاعتك الا بتوفيقك ومعونتك وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون الله المستعان الذي يستعان به عز وجل وحده فقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن والمستعان وعلى ما تذكر القراءه الاخرى الاخرى قل ربي احكم بالحق هو زر كانه في الصرحه على ذلك انه قال اي نبي لو كانت قال تبقى قال على النبي قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون فكل ما كان من مكر وكيد فالله المستعان على ما يصفون وفي التلمذي من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباد رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا ذي على أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بالاستعانة ومن هنا نقول ان الاستعانه بالجن وسؤال الجن مما يفسد على الانسان عقيدته ويعرضه للشرك ربما كان شركا اكبر او شركا اصغر وليته مما يجوز والا لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوازه كيف وهو هذا هذه الصيغه تتضمن النهي عن سؤال الغائبين والاستعانه بهم فاستعن بالله ايها اذا استعنت اي اي استعانه فان الفعل في سياق الشرط يا يعني يدل على العموم بورود المفعول المطلق المحذوف المفهوم من الكلام اي اذا استعنت اي استعانه فلتكن استعانتك بالله فهذا يدل على عموم الامر بحيث لا تخرج عن هذه الاستعانه اي فرد من افرادها وكذا السؤال ولكن الاستعانه بالعبد فيما يقدر عليه مع حضوره ليس هو المقصود من هذا باب فانه كما ذكرنا في الاستعاده اذا استعاذ بالحاضر المخلوق فيما يقدر عليه لم يكن بذلك مانع ولا بأس وكذا اذا طلب العونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فهو يعين اخاه فاذا طلب منه ما هو من حقوقه لا يكون ذلك شركا وانما الاستعانه بغير الله تكون شركا عندما يكون ذلك استعانه على الغير او استعانه فيما لا يقدر عليه الا الله وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الحديث قال فيه احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك أخذ من الأسباب واستعن بالله. تفويض الأمر يا الله. وفي الترمذي من حديث معاذ بن جبز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني هذا طلب العون. اللهم أعني. فالانسان اعظم ما طور عون عليه من الله تحقيق عبادته فلقد قال اياك نعبد واياك نستعين اي على عبادته تجد الاستغاثه به سبحانه اي هو من انواع العباده الاستغاثه بالله عز وجل وهي طلب الغوث منه طيب ايه الفرق بين الاستغاثه وبين السؤال والدعاء الاستغاثه سؤال وطلب ودعاء عند الشده قد يدعو الانسان في جميع الاحوال ولكن عندما يكون الامر شديدا ويجتهد هو في الدعاء يقال عنه استغاث يشعر بالاضطرار يشعر بانه يكاد يغرق فيطلب النجدة فهذا ما نض ائدراهيم قال الله عز وجل اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ان يمدكم بألف من الملائكه مرضفين هذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليله بدر وقال تعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه اي هو عز وجل الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايلهم مع الله وقال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما من بعد ما قنطوا وينشر رحمته غيث اذا هم استغاثوا بالله فأغاثهم ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض برحمتك استغيث وكشف الطبراني باسناده من حديث ثابت بن الضحاك انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله غير ضار وهو يدل على حمايه جناب التوحيد توضح وذلك ان استغاثه الصحابه برسول الله صلى الله عليه وسلم هي استغاثه على الحضور فيما يقدر عليه عليه الصلاه والسلام اي فراد ان يامرهم بامر يدفع به ضرر ذلك المنافق او ان يعاقبه عليه الصلاه والسلام ليندفع ضرره وهذا يدل عليه قولهم قوموا بنا فلم يستغيثوا على البعد وعلى الغير وإنما طلبوا أن يقوموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعتوه فقالوا له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغث به فدل ذلك على أن الاستغاثة التي قصدوها كانت استغاثة من الأمر من الاستغاثة المشروعة الجائزة ولكن حماية لجنب التوحيد ورعاية لجنب التوحيد لافراد الله عز وجل بهذا اللفظ بهذه العباده قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي انما يستغفر الله ان صح الحديث والا فهو ضعيف كما ذكرت الصحيح من الحديث انس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فمت يقول الحديث قال والذبح ان قال والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديتا اوضح المذهب وصرفها وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك اقبحه المنهي الذبح ايه من انواع عباده الذبح نسكا لله تعالى من هدي او ضحايا او عقيقه وغير ذلك النسك المقصود به التعبد الذبح نوعان عاده وعباده فالذبح العباده التقرب الى الله بارهقه الدم في المواطن المقصود فيها ذلك تقربا الى الله كالنذر الهدي والضحيه والعقيقه ولذا لا يجزئ المال عنها ولا يجزئ ولا تجزي في النذر مثل الصدقه لكن لابد من الذبح وإراقة الدم النوع الثاني من الذبح ذبح العاده والمقصود به الطعام الاكل والشرب ولا انتفاع الحيوان بعد ذبحه وكيل الامرين لابد ان يكون لله فالاول التقرب الى الله عز وجل باراقه الدم لابد ان يكون له لا لغيره وأن يكون على وقف مشرع مع ذكر اسمه عز وجل وأما ذبح العادة فلابد أن يكون بذكر اسم الله عز وجل كقول جمهور أهل العلم منها كقول جمهور أهل العلم أن متروك التسمية عمدا لا يحيي قال الله عز وجل فصل لربك وانخر اي كما تكون صلاتك لله وحده فاجعل نخرك كذلك لا يكون الا لله فقيل فصلي اي صلات الرعيد وانحر بعده لهيد الظاهر الاول وهو ان المعنى صلي لربك اي وحده وانحر اي له وحده وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين نسكي ذبحي للحيوانات فهذا اذا صرف لغير الله كان شركا بنص هذه الايه وما انا من المشركين فالمشركون هم الذين يذبحون لغير الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فلا شريك له تدل على ان من ذبح لغير الله او صلى لغير الله فقد اشرك وقال تعالى والودن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليها صوا فاامر باذن الله على الهدي وحبذ البذني ودعالها مشاعل وهي الابل تذكر اسم الله عليها صلوات يعني مصطفى قياما معقوله رجلها اليسرى على قائمه على ثلاثه تذكر اسم الله عليها صلوات فاذا وجبت جنوبها اي وقعت بعد نحرها والنحر والطعن في اسفل اللبه بالسكين القصير حتى يسقط البعير فقولوا منها وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع الكلمات لعن الله من ذبح لغير الله هذه اول الاربعه لعن الله ايطرده من رحمته عز وجل من ذبح لغير الله تقربا لغيره ك اذا قصد ذلك قصد التقرب وراق الدم لغير الله فهذا مما وهل به لغير الله وذبح وذبح لغير الله يشمل من تم غير اسم الله عز وجل على الذبيحه كلا الامرين من الشرك فمن ذبح لغير الله قاصدا غير الله عز وجل بالتقرب حتى لو قال بسم الله لم ينفعه ذلك بل كان ملعونا مشركا كمن يذبح للكواكب وللجن يتقرب بذلك لو قال حتى عند ذبحه باسم الله وفي نيتي انه يتقرب باراقه الدم لهذه المخلوق لهؤلاء المخلوقين كان ذلك شركا والنوع الثاني وهو انه اذا كان يريد الذبح لله بنيه لكنه قال باسم الصليب او باسم الشيخ الفلاني او باسم فلان معظما له فان ذلك من الشرك لابد ان يكون مهلا لله قاصدا وجه الله يتقرب الى الله عز وجل ويذكر اسمه بلسانه عند الذكر وقد يمسدد امامي احمد رحمه الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قال وكيف ذلك يا رسول الله قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا فقال لاحدهما اقرب قال ليس عندي شيء اقرب فقالوا له قرب ولو ذبابة فقرب ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار فقال الاخر قرب قال ما كنت لا اقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوه انقوا فدخل الجحيم ذكرنا من قبل ان هذا الرجل الذي دخل النار اما لم يكن مكرها وهذا هو اصح الاقوال على ظاهر الحديث أنه في الحقيقة لم يعرض له بنوى إيقاف حين قالوا قرب بل بمجدد أن قالوا له قرب قال ليس عندي شيء مقرب قالوا قرب ولو ذبابة فهذا معلوم أنه لا فائدة فيه بل ولا حتى يمكن ذبحه تخيلوا إنما ما يظهر فقط يأتي بذبابة يمر السكين عليها كأنه, كأنه يذبح فهو في الحقيقه هم يعلمون انه ما ذهب ولكن اظهار التقرب لغير الله رضوا منه بذلك وهذا لم يعرض على قتل لم يذكر انما الثاني هو الذي عرضوه على القتل هم لو كان امتنع لاردوها على القتل فلو فعل عند عرضها على القتل لكان مكروها لكن هذا بدل ما فعل ذلك تحت اطر هناك من الناس من لو طُلب منه من غير إكراه أن يكفر بالله لَكفر فهذا مع أنهم لو لم يستجب لهم لأكرهوه لكن لو فعله قبل الإكراه لكان كافرا ويرهب الله لابد أن يكون أُكره على الكفر أما لمجرد دافع الخطر قبل وصول الأذى فليس كذلك والأمر الثاني المحتمل في الحديث أن الرجل كان مكرها ولكن هذا شرع من قبلنا وشرع وشرعنا أتى فيه عذر المكره والصحيح الأول والله أعلى وآله لماذا؟ لأنه ليس في الحديث أنه عرض على إكراه كما ذكرنا الثاني الذي عرض وصبر وهو يذل على أن من أكره على الشر فصبر وصبر ولم يشرك له أجر نظر والنذر أي ومن أنواع العبادة النذر لله عز وجل قال الله تبارك تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذرهم وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أمل الله الوفاء بالنذر ومدح الذين يوفون بالنذر وقالت علوا وما انفقت من نفقه او نذرت من نذر فان الله يعلم هذه الايه اصرح دلاله على مشروعيه النذر على ان النذر عباده كيف يجمع بينها وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر كيف وقال النذر عباده والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه هل هناك عباده منهي عنها تقول المنهي عنه نوع خاص من انواع النذور وهو المتعلق بالمكافاه بالمجازاه ان يقول ان فعل الله بي كذا فعلي نذر كذا والنذر عباده قوليه لابد فيها من نطق اللسان مع عزم القلب فاما لو كان بغير نطق مع عزم اكيد لم يكن نذرا والنذر الزام العبد نفسه بما لم يجب عليه في الشرع اصلا يقول للمنافذ به ادائي عباده او مباح فهذا هو المنعقد ان كان مشروطا فهو منعقد مع الكراهه ان شاء الله اريدشان كان معلقا وان كان غير مشروط غير معلق فرائيه وما تقت من نفقه او نذرت من نذر فان الله يعلمه دليل على المشروعيه فانه يثاب على نذره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وهذا يدلون على أن نذر المعصية لا يرد الوفاء به وصح أقوال أهل العلم أنه يجد فيه كفارة يمين لأنه نذر كمن حلف بالله لا يقتلن فلانا أو لا يعني يبر يعني او لا يصل رحمه او نحو ذلك او لا يكرم ضيفه او نحو ذلك الباب 1 ابو النذر والحلف باب واحد عليه ان يكفر عن يمينه في المعصيه فالالزام النفس بالنذر واجابه بصيغه نذرت او علي او نحو ذلك مما يوجب اذا تبين ان ان هذا في معصيه انه يوجب كفاره وان عمر رضي الله عنه قال نذرت نذرا في الجاهليه فسالت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اسلم فامرني ان اوف بنذري قال هو زمجد لان الانسان اذا اسلم اسلم على ما اتلف من خير وكان النذر على ذلك اذا كان لله منعقدا كان خيرا ماذا راى ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي بنذره وهذا دليل على ان من نذر قبل اسلامه لله عز وجل امرا معروفا وطاعه يلزمه الوفاء به وقال البخاري رحمه الله باب اسم من لا يفي بالنذر وذكر حديث عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يرونهم قال عمران لا ادري ذكر رحمتين او ثلاثه بعد قرن المشهور اثنتين القرون الثلاثه قرن وملكسام وقرنين بعده قال ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يئتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم استماني ينظرون ولا يخون فزم هؤلاء الذين هم شر من ياتي من بعده ولد من شر من ياتي من بعده ويخونون ولا يؤتمنون لا يثمنهم الناس بكثره خيامهم ويشهدون الشهاده في القضاء ونحوه من غير ان تطلب منهم وذالك الاستهانته بأمر الشهادة وهذا ترتب عليه كثيرا شهادة الزور وظهور الثمن دلاله على الاهتمام بشهوات الدنيا والاغراق فيها عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال اوف بندك هو في الصحيح ايضا ولا عله والنذر الذي ذُكر في دماجه مبهما فطرته الصحيحه قضى عليه الرجل الذي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت فقال نبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه اكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله فالله احق بالقضاء وقায় رو ذلك من احاديث الامر بوفاء النذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرط النذر لله تعالى ان يكون طاعه وان يكون مما يطيقه العبد في الحقيقه من شرط وجوب الوفاء بالنذر اما ان اعقاده فالصحيح انه ينعقد بالمباشر بل وان عقد بالمكروه ويحرم الوفاء لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر ان يعصي فلا اصل يسمه ايه نذر يبقى انعقد النذر ولم يقل ومن نذر ان يعصي لها فليس بشيء مثلا او فهو باطل لا انما قال فلا يعصي يبقى صينا هنقوله من شرط وجوب الوفاء بالنذر ان يكون طاعا يكون مما يتيق العبد فلو نذر ما لا يتيق لم يلزمهم الوفاء بما لوثث ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولكن نتيجه رمذري عليه كفر يقول ان يكون ان يكون ما يثق العضو ان يكون فيما يملك لو انه نذر في ذمتي شيئا وهو لهلك الان لن عقد ذلك النذر ووجب الوفاء به المقصود فيما يملك اذا كان بشيء معين مثل ان يعتق عبد فلان او يطلق زوجة فلان منه مما لا يملكه فمثل هذا هو الذي لا يملكه اما ان يقول لله علي ان اذبح شاتن وهو الان لا يملك شاتن سواء كان يملك ثمنها او لا يملك ثمنها لكنها في ذمته استقرر ان يذبح شاتن على شاتن اي حال لابد ان يذهب حتى وهي ثقافي يقول ومن اشرت ان لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله او ذريعه الى عباده غير الله لو كان نذر في لله في موضع يعبد فيه غيره لكان اخرنا نذرا معصيا يقول ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تاثيرا ماذري في حصوله ولو لمن كان معلقا بحصول شيء يعني علق النذر بحصول شيء لابد ان لا يعتقد تاثيرا ماذري في حصوله اما الاول وهو ان يكون طائع لقوله سبحانه وتعالى لا نذر في معصيه الله ولا في ولا في قطيعة رحم لا نذر في معصيه الله ومن المباح قلنا لماذا قلنا بانقاذ قلنا النذر المباح بالمباح مثل المراه التي نذرت ان تدب ان تدق بالدف على تضرب بالدف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عادت لمرواه حسن فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تفي بنذرها واذن لها ان تضرب بالدف على رأسه وهذا من المباحات ان كان منيتها اظهار حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحتها اظهار فرحتها بقدومه ف هذا اذا اختار ان يفي به فهو المشروع لان نبينا صلى الله عليه وسلم امرها ان تفي باليمينه فدل على الوجوب او ان يختار التكفير فلو كفر عن يمينه كفاه عن اليمين وقلنا ان النذر واليمين من باب واحد يقول واما الثاني فحديث عقبه الثاني هو ان يكون من موثق وعقد حدث عقبه ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي والتركب استجاب به من يقول بعدم لزوم الكفاره في مثل هذا النذر الصحيح لزومها لان الحديث لم يتعرض لذيك بها والكفاره ثبت من احاديث اخرى وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ هو برجل قائم فسالوه عنه فقالوا ابو اسраиل نذر ان يقوم فلا يقعد ولا يستغل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امره فليتكلم ولا يستظل وليقعد وليتم صومه فامره صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن موسيقه ولم يكن مشروعا وكان يطيق بما شفقه بذلك فعذب نفسه بذلك ولكن امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي بالمشروع ويصوم امره باتمام صوم لكونه يطيق و لكونه مشروعا هو الظاهر والله كان يطيق ان لا يتكلم لكنه ليس مشروع وكان يطيق مده ان يقف ولكن ليس بمشروع فلا بد ان يكون النذر كما ذكرنا طاعه او و طب مشروع الوقوف لما قاصد بذلك التقرب الى الله صار بدعه لما واحد يتقرب الى الله عز وجل بوضع معين ان قر انا اقترب الى الله بذلك ولم يرد هذا الوضع يعني لو واحد قال انا هتعبد ربنا ان ارفع ايدي الاثنين لفوق مثلا بوضع صعب اذا في يوغا مثلا فلو واحد عمل كده مثلا يبقى ده نقول له عباده من العبادات تبقى ايه بدعه ضلاله نقول له لا تفعل ذلك ف لو واحد تقرب الى الله بترك اكل اللحم لكان ذلك بدعه منكره واحد قالوا له عندك مرض دولين عليا ما تاكلش لحمه يبقى ده امر ايه مباح او مامور بيه عشان ما يضرش نفسي واحد ما معوش فلوس ما اشتراش لحمه لا يضره ذلك لكن الكلام ان واحد يتعبد بترك اللحم فذلك من البدع المنكره فلما كان ابو اسرائيل متعبدا بالوقوف وترك الكلام وكذا من تعبدت بالمشي فنهاه نبي صلى الله عليه وسلم عن الاتمرار في هذا المشي مع وجوب الكفارة على الصحيح وفيها خلاف المشهور بين العلماء أما الثالث وهو أن لا يكون في موضع إن كان يوض فيه غير الله فلقوله صلى الله عليه وسلم لا الثالث وهو أن يكون فيما يملك لقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء نظر في محصة الله ولا في مالا يملك ابن آدم فشرحنا المعنى المقصود من ذلك رواه أبو ذو عبد السنة الصريحة وأما الرابع اللي هو أن لا يكون في موضى كان أعوذ فيه غير الله فلحديث نظرة من الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال هل كان فيها واثن من أوثان الجهلية عبد؟ فقالوا لا قال فهل كان فيها عيد من ايادهم قالوا لا قالوا في بمدرك فانه لا وفاء نذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم لماذا استفسر النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا مما يحتمل ان يكون مولودا لماذا خصص بوانه لو خصص بيت الله الحرام لكان له وجه اما ان يخصص ان ينحر اله ا ببوانه خشى النبي صلى الله عليه وسلم احتمل الامر وان ده ان يكون ذلك بسبب تعظيم هذا المكان في الجاهليه اما بوثن او بريد فاستقصى لما تبين عدم وجود ذلك امره ان يثبت هذا شمل عباده ومباح فالعباده الذبح او النحر والمباح تخصيص مكان لماذا لم نقل هذا بدعة لأنه هذا الأمر ربما كان له سبب عنده غير مقرر للتعبد بمعنى أنه ربما أنعم الله عز وجل عليه في هذا المكان بنعمه فهو يجد أن يشكر الله في المكان الذي أنعم عليه أو أنه عاص الله في هذا المكان فأراد أن يطيع الله في المكان الذي عاص الله فيه الأمر غير متعين أنه قربة بالمكان بحد ذاته والله أعلى و أعلى تخصيص البقعة بالنذر إذا كان له سبب لا بأس بذلك وهو أمر مباح يقول وفي سد الزرائع إلى ذلك حديث نهي عن اتحاذ القبول من السجد اللي هو أن يكون في مكان يذبح فيه دوائل الله أو فيه وثن او سنة جديد يوجد ما فيش واحد يربح لله في مولد البلوي او او الدسوقي او العباس او عند قبر سيدي برش لان كثيرا ما الناس يفعلوا هذا الامر لغير الله يذبح لغير الله في او ينذر لغير الله في هذا المكان يقول وا اما الخامس فعبد ابن عمر رضي الله عنهما الخامس اللي هو لمن كان معلقا ليحصل شيء فلا يعتقد الناذر تاثيرا النذر في حصوله حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستخرج بالنذر من البخيل وهو صحيح هذا في النذر المعلق واضحا فنهى عن النذر اي نذر في واجب عنه عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به مال بخيل لانه لم يعطي الطاعه حتى اخذ فسمي بخيلا لذلك وفي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ياتي ابن ادم النذر بشيء النذر لا ياتي ابن ادم بشيء من الخير ولكن يلقيه النذر الى القدر قد قدر له فيتخره الله به البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قدر او فيؤتي عليه يعني العبد ما لم يكن يؤتي عليه من قط يوه البخيل يعطي بسبب النذر ما لم يكن يعطيه من قط يوجد شخص انا عارفه والنذر قالوا غير ذلك ان العبادات الظاهره والباطنه كالتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير قراءه القران وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الاذكار المشروعه ومحبه الله ورسوله والمؤمنين والحب في الله والبغض في الله والموالاه والمعاداه لذاته وغير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريف التابع لان الابتداء اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه الظاهره وان مناطها الذي لا قيام لها به لا قيام لها الا به وكمال الحب وغايته مع غايه الذل ولا تسمى عباده الا مع ذلك كله حب وذل فالمحبه وحدها التي لم يكن معها خوف ولا تذلل كمحبه المطعم والمشرب والاهل والمال والولد وغير ذلك لا تتبع عباده وكذلك الخوف بدون محبه للمخوف منه كالخوف من عدو او غرق او حرق وانه لذلك لم يكن عباده فإذا اجتمع في العمل كان عبادة الحب مع كمال دل الرحمن إن كانت لله فهو التوحيد الذي هو أشرف المطالب وإن كانت لغيره الشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار نعوذ بالله ولذا قلنا وصرف بعضها أي شيء منها قل أو كثر لغير الله كائنا من كان من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو سجر أو حجر أو غيره كل ذلك شرك أكبر هو صرف العبادة غير الله شرك في الألوهية وذاك إشرع الشرك وأقبح المناهي أي على الإطلاق قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وَهُمْ عَنْ دَعَائِهِم غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانَ لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِم كَافِرِينَ أَيَ لَا أَحَد أَظْلَمُ مِنْهُ وَقَالَ تَعَالَى وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ التَّشْرِيكُ أَعْظَمُ الظُّلْمِ إِنَّ الظُّلْمَ هُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَلَا أَعْظَمُ ظُلْمًا مِنْ شِكَايةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ الذي هو ارحم الراحمين فيما اصابه من ضر او فاته من خير الى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يثمر ولا يعلم شكايته ذلك ولا يملك لنفسه ولا لذائه من ضر ولا نفع ولا موت ولا هزم ولا نصر ولا ينفعهم اقل ذره وعضوله عما بيديه ملكته كل شيء وهو يضر ولا يضر عليه ويفزع في خضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على شيء فتى فهذا وليه ذه الله أعظم الظلم قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وصرفه وعباده لخالقه وصرفه وعباده خالقه الذي خلق لعبادته وتوحيده ورباه بنيعمه الظاهره والباطنه وحفظه وكله بالليل والنهار وحماه من جميع المخاوف والاخطار صرفه وعباده خالقه لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته ولم يكن من قبل شيء بل هو مسخر ومدبر ومربوب ومتصرف فيه او متصرف فيه الله تعالى بما شاء متصرف فيه الله تعالى بما شاء وما تفرق لا يبدي حراكا ولا ينفك من قبضه الله عز وجل بل هو خلقه وملكه مخلوق لعبادته فارفعه من درجه العبوديه التام الى الى جعله معوبا معبدا ورهبه الله وقال لكم مثلا من انفسكم ال لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم في سواء هذا والله اظلم الظلم واقبح الجهل واكبر الكبائر ولذا لم تدع الرسول الى شيء قبل التوحيد ولم تنهى عن شيء قبل التنجيد ولم يتوعد الله على ذنب اكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد في الصحيحه ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم ولا انت جعل الله لنا دنا وهو خلقك قل هنا دوست طيب استنوا بركه اخونا علي مريض يعني يطلب من الاخوه الدعاء له بالشفاء نسال الله يشفيه وسال مرضى مسلمين. في مريض اسمه محمد علي الشربيني موجود في مستشفى ابو عيد يحتاج الى دم محمد علي الشربيني فهيعمل عمليه و كما يريد اما من ما عنده وشيك او ما ان يستطيع التبرع له فاللي عنده بعد الدرسه يبقى ممكن يساعده في ذلك ورضاه الله خير هل يلزم التوكيل في الوفاء بالنذر اذا كان هذا النذر ماليا مثلا اما اذا كان عباده بدنيه فلا يلزم التوكيل يعني انت ممكن واحد نذر ان يتصدق ب10 جنيهات يصلح اميه ان يعطيها لقول يتصدق بها عني اما اذا نذر ان يصوم او يصلي او يحج او يعتمر فليس له ان ان يوكل غيره بل لبدا ان يقوم بالعباده شخصيا فعلا اذا مات يبقى تباين العبد يبقى يثوب النذر عنه لكن وهو حي لا يجوز الا اذا كان معضوبا عاجزا عن وفاء ما كان نذر ان يحج وصار لا يثبت على الراحله يبقى يحج عن حد نذرنا لقد نذرت ان اصلي لله 1000 ركعه ان نجحت ونجحت ولم استطع وفاء النذر رحمك الله هل انوي ما فت ان هو في الوفاء بالنذر ام لابد من الفصل لان نذري بدا ان يكون وبنيت الوجوب انت عليك ان تظل مقدم على النوافذ انت في بندرك شوف كل يوم تقدر تصلي قد ايه حتى تنتهي من هذا النقص ونس الله وينك ولا تفعل ذلك ثانيه هل من ذبح واهلل لغير الله كان يقول باسم الصليب فهذا شرك اصغر فان اقترن مع التعظيم كان شركا اكبر لا اللي بيقول باسم الصليب احنا احنا قلنا معظما اعتراضا عاما قد يكون باب الاكرام اما باسم الصليب وباسم الولي الفلاني هذا لا يصح ان يحجى ماء حي او حاجة ميت, ميت او باسم الجن هذا في الحقيقه تعظيم احنا قصدنا لما يجي مثلا اقول انا جاري ضيف فانا بحث له مش كده بحثت لفلان شاة يقول لك ده انا كنت بحلقه بقى مثلا هذا الذبح ما المقصود به اقراء يعني ايه ذبح له مش معظما له لا مكرما له ها ايوه كرم ضيافه بالذبح وعند مثلا قوم عشان ما تبقاش اللحمه بايتة مثلا فلاش يكون مذبوح النهارده عشان تبقى طرخه ولكن هذا لم يعظمه ده بيريق المقصود بقى بإراقه الدم تعظيما لهذا الشيء هو ده اللي يكون ايه عباده لا على الله ولا بحا غير الله بهذا المعنى فاللي بيع ايده هتطرب قريب قريب محاتكرمه وهياكل اللحمه قريب ولا الولي الميت في القبر الميت ده حياته لللحمه لا طبعا وبالتالي فمش متصور فيه الا ان هو ايه بيعظمه فعلا بيعظم ايه هذا يعني هذا هذا المب وبالتالي فهو شركه اكبر احنا بنتكلم على احتمال ان يكون اصلا ده بالاكرام واحتمال بعضها يكون يعني قد يدخل فيه بدعه لكن لا يكون شركه مين اكبر زي بالظبط كده انه يذبح عند النعش مش بيذبح للميت في الحقيقه ده هو بيذبح عشان يقول لك اذبحه عشان ربنا يغفر له مش بيذبح له معظما له تعالى كده يعني هو عايز ربنا يغفر للميت بتاعه بيقول لك ذبحنا له يعني ذبحنا من اجله من اجل ان يغفر الله له دي بدعه لكن او بالظبط كده بيذبح علشان ربنا يباركه في المحل يذبح للمحل مش قصدي بيعظم المحل بيدعى لكن ليس هذا ما ريه بل الشرك الاكبر لكن اللي هو بيذبح لغير الله معظما له انا مش قصدي ان ايه ان محتمل يقول لك انا بذبح للطبيب ولا للاموات ولا للجن من غير تعظيم لا دي الصوره دي هي لوحدها تعظيم يبقى اللي هو اني واحده بقى فيهم اللي هي ذبحها غير الله هذا محرم ان ياكل منها اللي هي ذبحت على بدعه ولكن ليست شركا هذه يحل الاكل منها مع التوب مع ان هو يتوب والافضل انه يترك يعني من اهل هذا الشرح باب الانكار هل من فعله فعلا كفريا او قال قولا كفريا كمن يسب الدين يلزمه ان ينطق الشهاده ويغتسل اما فيه نطق الشهاده دون الغسل طبعا هو الغسل اخوط خرورا من الخلاف ولا لا خلاف فيما الى اجنب اثناء الردة ان هذا ان عليه ان يرتد لانه حتى لو قتل وهو مرتد لم يسمح ذلك لان مشروط قبول العباده ان يكون ايه مسلما ان يكون مؤمنا فاذا كان ما اجنبش خلال الردة فده اللي فيه الخلاف انه يلزمه غسل مجرد لاجل الكفر ولا ما يلزموش الغسل الا لاجل الجنابه وهذا هو الصحيح شنو يلزموا الغسل لاجل دي الجنابه فلو ما اجنبش وبقي على غسله الاول وما جامعش زوجته وهو مرتد مثلا او ما احلمش وهو مرتد يبقى ما زال على احطارته التي كان عليها النذر ما نذر ذبحا مثلا ونسي ان تلفظ بالنيه هل يقبل نذره السؤال طبعا غير واضح ما قالش بالتانو ما بقاش ندر هو ناوي قال دم نفسه من جواه ما بقاش ندر ما لا انا مستحب انه ما في بالطاعة اللي عزم عليها ما زي بالضبط جاء من همى بشي من همى بحسنة فعملها من همى بحسنة فمال اعمالها كتب الله عندها حسنة كاملة ومن همى بها فعملها كتب الله عشر حسنات الى سمامية الزابة لكن امتى يبقى واجب لما ينطق بليتامه النذر ده عباده قوليه وقد تكون بقى بدنيه او ماليه مع ذلك لكن اساسها عباده ايه قوليه لازم ينطق بليتامه ما ينطقش بليتامه زي الحلف لو واحد قال في نفسه كده والله العظيم بعمل كده ما جمع الحرف بلسانه فهو ايه ليس بحالف ولا عليه اي لازم ينطق بليتامه الحلف عباده قوليه اما المقصود بقى ان هو تذبح يقول انا اذبح عن نذري او هذا لله عن نذري لا ما يندموش يكفيه النيه ولا يشترط التلفظ بالاذن ما ما ما يندموش اللي يقول انا اذبح وهذا عن نذري بل يكفيه انه ايه ان يذبحها ناوي انها عن هذا النذر سؤال مش فاهمه النذر بحدوث معصيه ما حكمه اذا علم النذر على هذه المعصيه اذا علق النذر على هذه المعصيه كان السؤال بيقول ان النذر بحدوث معصيه احكمه اذا علق النذر على عدم معصيه اه فهمت دلوقتي يعني لو واحد قال لله علي ان نظرت الى امراه الاجنبيه ان اصوم صوم ماشي كده عمل المعصيه لازمه النذر زي ما بعض الناس بيحاول يمنع نفسه مثلا من افعال معصيه متعود عليها بيشرف تغير وبيمارس العاده السريه بيعمل اي حاجه غلط فيقول يلزم نفسه يخوف نفسه ان هو يتعبد ايه عباده بـ بـ بـ بـ يعني بشيء معين يعني. هذا يلزمه ويحرم عليه ما عطاه لكن ان وقعت فقد انعقد النذر على وقع النذر المعلق والذي محظور والنذر المعلق مكروه كما ذكرنا هو بوخ من العبد لانه لا يفعل شيئا الا في مقابل الذبح على ثلاثة بيوت والمحلات قولنا بدعة منكرة ضلع الدين بمعنى الدين المسك بصحب الله يعتبر عنها دائم قول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تسموا ولا تكنوا بكنياتي حال النهي بكنياتي صلى الله عليه وسلم فيها خاصة بها الحياته هذا قول كثير من أهل العلم وقول المحققين وعلى سبب الحديث يرشد إلى ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول يا أبا القاسل فالتفت إليه فقال لم أريدك لما كان ينادي واحد ثاني فالظاهر الله أعلم أن هذا في أحد حياته عليه الصلاة والسلام أخيات سأقول ما أردتكم في مستقبل الإسلام في هذا الوقت بالذات هو مستقبل الإسلام قطعا ما أخبر الله عذر الله به وإن جندنا له الغالبون فأما أن نكون نحن من اهل نصه هذا الدين هذا الذي نثله الله عز وجل ان نكون هل مبشر بالصحوه الاسلاميه نعم لا شك ان وجود الصحوه وورود يعني السنه فيها في ضمن فصائدها يعني وهو الخير الذي يكون فيها والا فلا خير فيها اذا كن فيها اهل السنه هذا بلا شك من المؤشرات ووجود يعني تحزب اهل الباطل في الارض كلها اهل الشك والكفر والنفاق واليهود والنصارى على المسلمين هذا من المبشرات بلا شك وهذا من يعني يمتحل الله عز وجل به اباده المؤمنين انه اجتماع القوى القوى الباغضه على حرب الاسلام والتمسك اهل الاسلام بذلك يعني لو لو يعني ملك عنده خاصه الجنود والقاديم فئاتون المعركه في اصعب جزء منها يبقى ذا يثق بهم ثقه كبيره ويريد ان يجرهم اجرا كبيرا اذا القى بهم في وسط يعني اشد الاعداء دراوه في حربه فدام لنا المبشرات باذن الله تبارك وتعالى هو ملتزم حديثا ومتعطش للعلم فاروي هذا العطش فلا تترك نفسك عطشانا في هذا الباب باب طلب العلم و اقضيت ساعات طويله في يعني طلب قراءه واستماع والوثائق حقيقه لأن متعدده كثيره جدا زمان يعني ممكن تكون يعني تسمع دروس اكابر المشايخ وانت في بيتك النهارده يعني زمان اول ما بدا الاخوه الطلب ما كانش في مثلا على سبيل المثال شراط مثلا مناهج للشيخ والعلماء مثلا يعني مثلا على المشايخ الكبار على انها تكون حاجه متكامله الذي هناك تسافر وادن الحمد لله توزع على حتى على الحضور ما زالت هناك فرص متاحه عظيمه للتعلم الفقه والتوحيد بالحضور وطبعا الحضور افضل لان مجالس الذكر دي مجالس يعني هم القوم الاشقرين مجلسهم ف يعني ينبغي ان الانسان يعني يحضر هذه المجالس ما استطاع الى ذلك السبيل ف مساله بقى ان في بعض الاخوه التزموا وبعدهم وقل نشاطهم فهذا يعني مما يجعل العبد دائما التضرع الى الله عز وجل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ف يعني بل اشد من ذلك الانسان لما ينظر عبر التاريخ يعني الى تقليب القلوب وقصص يعني من سبقنا قد ذكر اختلف دون الله عليهم في من عبد الله 60 سنه ثم كان اخر امره إلى ان تسدد للشيطان كما ترى الشيطان, كمثل الشيطان إذ قال للثاني فلما كفر قال ابن بريق منك ولا اعوذ بالله وكمان قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ان الرجل لا يدخل اي جنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق على الكتاب خيامه بعمل اهل النار فيكون من اهلها ف الله اعذر الله قال لنبيه عليه الصلاه والسلام ولولا ان خرجتناك لقد قدت ترق اليهم شيئا قليلا فمن يعني يامن على نفسه البلاء لذلك تدعو الله عز وجل ويعني قولنا هذا لبعضنا ما شاء الله نعذر الله ان يثبت قل وغنا على هذا هذا يقول احد اهل السنن ان الله تعالى يبصر رب بواسطه العين انا لغزه لا اعلم لكن هو عز وجل كريم وبصير وله عينان يبصر بهما هل الابن اذا راى الاب يضر الام وان يمنع اذا كان ضروا ضربا غير شرعي غير مباشر فله ان يمنع عن المنكر ورفع الظلم ولها اذا كان امرك غيرك ان تغادر المنزل اذا كانت لا تامن على مفتاح هل يصح التامن وسط مطرح او وسط الجنازه في وجود الماء لا لا يصح ذلك الا ان يفقد الماء فلست اقول استفسار سبق الاجابه عليها ان يستعمل اللفظ ان تنعقد مستغفرات العرب ان يدل عليه الدليل ان انت دليل من معارض اذا كان في العقائد في العقيده وفي أسماء الله وصفتنا كلما اكتبوا اسمه صفحة حديث شعبتي يهودون وآخراته وحديث حتنا